من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يقلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وتعالها تعيها وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر لا تجعل مع الله إلا آخرة تقع دمزم من مخدولا وقضى ربك أن لا تعبدو إلا إياه وذو الولدين إحسانا إما يبلغن عدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوتكم إن تكونوا صالحين إن